Namzi jundah, namzi usudah, namzi jundah, namzi usudah. Namzi jundah, najubul wihadi, namzi usudah, la nqxal wighadi, namzi jundah, nam usudah. جنودا نمضي وسودا وأرض الإباء البغي عداها حتى دوَم دفع الحق قضاء أيو حشودا للرب سجودا أيو حشودا للرب سجودا حي وحشودا للرب سجودا بلادي تنادي للدين فداءا فهب الجنود للسيف وفاء احمي حدودا حطم قيودا والقلب الجريح يبكي دماء جهاد شعبي له دوما دواء نمض صعودا نحمع عودا نمض صعودا نحمع عودا نجودا نجوب الوهدي Namzi Yusuda, le nakshab wigadi, namzi Yusuda, namzi